استمع إلى الحوار ثم قرأه واكتبه في دفترك صلاة الفجر يا جدي كيف تصلي فرض صلاة الفجر؟ أولا أتوضأ ثم أتوجه إلى الكعبة وأنوي لصلاة الفجر وأقول الله أكبر ثم أقرأ سورة الفاتحة وآيات من القرآن وبعدها أركع وأسجد ثم أقوم هل تقول سبحان ربي العظيم في الركوع؟ نعم، وفي السجود أقول سبحان ربي الأعلى ماذا تفعل في الركعة الثانية؟ في الركعة الثانية أكرر كل شيء بعد السجدة، أجلس للتشهد وفي نهاية الصلاة أسلم على يميني ويساري شكرا يا جدي غدا سأقوم لصلاة الفجر معك إن شاء الله إن شاء الله يا حفيدي